بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ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 وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا غَفٍ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا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 انهم لكاذبون لان اخرجوا لا يخرجون معكم ولا ان قوتلوا لا ينصرونهم ولا ان نصرهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. وذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتاء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 خاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء ظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد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 اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون اصحاب هم الفائزون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 هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المغيمن, السلام المؤمن المغيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الخسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم